Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan nabiy limata tahrimu ma halallahullah lak Ya تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم والله غفور رحيم ودفَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ أيمَانِكُمْ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 عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قال نبأني wir in tata ila allah faqad sagat qulubukuma in allah faqad sagat wa in tahaara fa inna allah huwa mawla wa ظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة عسى ربهم إن طلقن أي يبدله عسى ربهم إن طلقن أي أزواجه خيرا منكن مسلمات مؤمنات. أزواجه خيرا منكن مسلمات مؤمنات. Mujur, khanitah, tائibah, abidah Mujur, khanitah, tائibah, abidah Abidah, sadaibah عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهل لكم نارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهل لكم نارا نارا وقود الناس والحجارة نارا وقود الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الذين كفروا لا تعتذر اليوم يا ايها الذين كفروا لا تعتذر اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون انما تجزون ما كنتم تَوْبَةً تَا مَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه. يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيدיהם وبأيمانهم. والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيدיהם وبأيمانهم. يقولون ربنا اِثْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا اِثْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. مآواهم جهنم وبئس المصير ومآواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط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 كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وطيل دخلا النار مع الداخلين وقيل عند خلاص رمَع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأت فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأت فرعون إذ قالت رب بنلي عندك بيت في الجنة إذ قالت رب بنلي عندك بيت في الجنة ولجني من ثر وعمله ولجني من القوم الظالمين وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فنفخنا فيه من روحنا. فنفخنا فيه من روحنا. وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكانت من القاندين. وكانت من القانتين